خمسة عشر استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها هو خرج هي خرجت أنت خرجت أنت خرجتي أنا خرجت هو ذهب هي ذهبت أنت ذهبت. أنت ذهبت. أنا ذهبت. هو ما ذهب. هي ما ذهبت. أنت ما ذهبت. أنت ما ذهبت. أنا ما ذهبت. هو خرج من الفندق هي ما خرجت من المدرسة أنت ذهبت إلى السوق أنت ما ذهبت إلى حديقة الحيوانات أنا ذهبت إلى المسرحية